هم قريب، فلذلك فدعوا واستقم كما أملت ولا تتبعهؤهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتابه وأملت لأعدل بينكم. Allah ربينا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم.